تثقل موازينكم عند لقاء ربكم فلا تحقرن من الاعمال شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق فالابتسامات ان كانت لله ثقلت في الميزان يوم الندامه والحسرات